بسم الله الرحمن الرحيم مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم, يقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا برعاية أوقاف نور الملاحي سورة الفلق من مقاصد السورة الحث على الاعتصام بالله من الشرور التفسير قل أعوذ برب الفلق قل يا ايها الرسول اعتصم برب الصبح واستجير به من شر ما خلق من شر ما يؤذي من المخلوقات ومن شر غاسق اذا وقب واعتصم بالله من الشرور التي تظهر في الليل من دواب ولصوص ومن من شر النفاثات في العقد وأعتصم به من شر السواحر اللائي ينفثن في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وأعتصم به من شر حاسد إذا عمل بما يدفعه إليه الحسد